بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ ملك آيات الكتاب الحكيم أكان للم أن شری ل لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه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 يتفور. إن الذين لا يرضون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأننا تو میں این بھی عن الدین غافلون من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 بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَأَنذَرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِتْنَةٌ قِيَامِيٌّ عَمَهُون وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ودعانا لجنبي او قاعدا او قائما فلم ما عنه ضره فلم ما عنه ضره مره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسس كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون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 ثم جعلناكم خلائف في <تصفيق> أرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بَيْنَنَثُمَّ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَفَبِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ رَتْلِ قَائِلِ نَفْسِي إِنْ أَنْتَ بِعِلْمٍ إِلَّا ما يوحى أعصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو جاء الله ما تلوته عليكم ولا فَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي قُبُورِكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ هُوَ لا يُبْحِلُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ حَدَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً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 هو الذي يسيركم في البر والبح حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها, وفرحوا بها جاءت هاري عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم اي طبهم دعوا الله بهم دعوا الله مخلصين له الذين لا ان من هذه نكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إن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 الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادمون عليها وظن عليها ونهارا فجعلناها حشيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ولا يرهق رذوههم قتراً ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سَيَئْتِينَ بِمِثْلِهَا وَتُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَوْصِبَةٍ كَأَنَّمَا أُخِذُوا بِشَيْءٍ فُرُوعُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا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 فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُمْ مَا كُنْتُمْ هِيَانَا سَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه, مولاه وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن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 فَيَقُولُونَ الله فَقُل افلا تستقيم فذلك الله ربكم الحق فما ذا بعد الحق الا فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسروا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم مين يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن أم لا يهدي إلا أن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 بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه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 مِثْلَهُ وَدَعُوا مَن اسْتطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِم كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمُ ذُكِرَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ به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 ومنهم من يستمعون إليه أفأنت تسمعوا الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليه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 ضَرّا وَلا نَفْعًا إِلا مَا شَاءَ الله لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَل إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ تم عزلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذابا خلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه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 الله حق, حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة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 أَرَأَيْتَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا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 وَمَا يَعْزُهُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا تَكُونُ إِلَّا فِي كتاب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 له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن كقولهم إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَهْتَدِي إِلَّا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِيَّذَا تَّبِعُونَا إِلَّا ظَنًّا وَإِنَّهُمْ إِلَّا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 وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم رُكُم عَلَيْكُمْ غَمَتًا ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَسْتُ بِظَاهِرٍ فَإِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَمَا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 فما كانوا ليؤمنوا فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين أُمَّ بَسنَانِ بَعْلَهِم مُسَوهونَ إى فِيعَون وَمَلَائِهِ بِآياتِنَا فَسَدَك بَوْغ فسَدَكت بَوْ وَكَُ قَمَم مُجرم فَلَ الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفهم هَيْسَاحِرُونَ قَالَ اجْثُ مَالَتَ الْفَتَنَ عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الكبريات. وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء فالسحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحح إن الله سيبطله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 وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إن قالوا وعلى الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين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 سبيلك ربنا ظلم على اموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الالم قُلْ قَدْ جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَمَن أَبْغى عَن دِينِ رَبِّهِ فَلَن تَهْتَدِيَ لَهُ سَبِيلًا الذين لا وَجَاوَزْنَا ببني إر إلَ البَحرَ فَأت بَهُم في الر وَجنُودُهُ بَو يَوْ يعَو حد إذاَا أَدَكَهُ الغرَق قلَ وآمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّكَثَعْنٌُ مِنَنَ النَّاسِعًَا آيَ فِنَا لَ غافِلُون وَلَ قَدِبَ وَنابَنِي إرَائ لَم بَوْبَ وَأَوْصدِقون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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنه إلا قوم يونس شفنا عنهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا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 كذلك حقا علينا منجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في ششك من ديني فلا الذين تعبدون من دون الله بلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أُقِيمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ